أتأمرون الناس بالبرد وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم وأنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل الكريم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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم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 فتوبوا إلى باريك فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند باريك فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم